مؤمنون ان ما لهم ج وكاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطس أقشف الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أبدو رسول أمين وأل قالوا يا رب اني عذت ha uh -huh. واترك البحر رهوى Why ما قوما Zdjęcia <try> i في ولا قاضي دارهم على, علم على وآتيناهم من الآيات ما فيه بلا أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إن لهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما إِنَّ يوم التصل <تصفيق> قَدْ جُمَعَتْ إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم كالمهل يغلي في البكون كغلي الحمي ثم حبه فوق رأسه من عذاب الحميم لق إنك أنت العزيز الكريم inna za في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق قابلين كمالي وزر بحور النعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت ووقعهم عذاب الجحيم فظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إِنَّهُمْ مرتقبون